أيها الذين آمنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ولا تبطلوا فَتَفْشَلُوا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُغْفَرَ لَهُمْ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم اللود والله ما كم ونيت ركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا أموالكم يسألكم فيكُ تبخلوا ويخرج وَخخج لتدعون لتنفقوا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل أَمْ يَمْنَعُ الْخُلْقُ فَإِنَّمَا يَمْنَعُ النَّفْسُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم لما لا يكونوا أمثالكم